مع القرآن. وصف الوليد بن المغيرة القرآن حين سمعه حين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى إلى الفقرة الأولى في هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين وقد اخترنا فيها تلاوة للشيخ علي بن عبد الله بن صالح بن علي جابر السعيدي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك عبد العزيز سابقا ولد الشيخ علي جابر عام 1373 للهجرة بمدينة جدة ثم انتقل به والداه إلى المدينة النبوية وبها نشأ وتلقى علومه وحفظ القرآن الكريم في سن الخامس عشر حصل الشيخ على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء وأم المصلين في المسجد الحرام عام 1401 للهجرة في صلاتي الترويح والتهجد وذلك لمدة عامين انقطع لفترة ثم عاد إلى الإمامة في العام 1406 حتى 1409 للهجرة أحب الناس تلاوته وبلغت شهرته الآفاق لما تميز به من صوت خاشع توفي رحمه الله عام 1426 للهجرة سنسمع وياكم إلى مسمع من تلاوت للشيخ علي جابر رحمه الله من أول سورة الأنفال إلى الآية الأربعين سورة الأنفال تحدثنا في مجموعها عن غزوة بدر، فتعرض أحداثها الظاهرة كما تعرض بشارات النصر فيها، وتكشف عن قدرة الله وتدبيره في وقائع هذه الغزوة الحاسمة، وتبين كثيرا من الإرشادات والتشريعات الحربية التي يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينال النجاح والفلاح. ابتدأت السورة بالحديث عن الأنفال وهي الغنائم التي سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حين سألوه لمن هي وكيف, تق وكيف تقسم فبينت الآيات أن الحكم فيها لله ورسوله ثم ذكرت صفات المؤمنين الحقيقيين عقبتها بالحديث عن تفاصيل غزوة بدر وكيف نصر الله تعالى المؤمنين فيها على الكافرين ثم أمرت سورة المؤمنين بالاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب وبها السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة إذن سنستمع وياكم إلى تلاوة للشيخ علي بن الله جابر رحمه الله من أول سورة الأنفال من تلاوات الحرمين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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولا <تصفيق>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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 إِذْ قَتَلْتُمْ آنِى مَعَكُمْ فَتَبَيَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُم مِّنْ كُلِّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَمَيِّ وَالِيمِ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَيَّ ضَبِّ مِنَ اللَّهِ وَمَا هُوَ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ فَلَمْ تَقُدُّلُ الله اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن يُغْنِيَ عَنكُم فِي أَدْخُمِ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطمكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَاِذْ يَمْكُرُ قَوْمُكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَعَرُ لَكُلَّ مِثْلَهَا ذَٰلِكَ إِنَّهَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كان من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 وَإِنَّ يَعُودُ فَقَدْ مَرَضَتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوا حَتَّى لا تَكُونَ فِسْرَةٌ وَيَكُونَ الْذِّنُّ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ اتَّعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَلْمُ أَنَّ اللَّهَ المولا ونعم النصير كانت تلكم تلاوة من تلاوات الحرمين بصوت القارئ الشيخ علي عبد الله جابر رحمه الله من سورة الأنفال من الـ من الـ من أول سورة الأنفال وحتى الآية الأربعين مع القرآن